الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم والشمت ربعي والقمر ذا وَالنَّارِ إِذَا الْضَلِّيْعَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشِيْنَ اُضْری وَمَا ضَعَا اُضْری